وی تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا ان في خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولائك واولائك الاغلال في اعناقهم واولائك اصحاب النار هم فيها خلق يُرِيدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عسى على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولاء انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد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 تو میں وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها بِهَا يشاء وهم يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل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 دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الا كباسط كفيه لما يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد من في السَّمَاوَاتِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَغَوْا وَكَرِهَا طَغَوْا وَكَرِهوا وَظِلَالُهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل الله قل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 وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ فَسَارَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُنقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بَغَاءَ حِلْيَةٍ أو متاع او متى انزل زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب جفاء وامما ما ينفع الناس وانما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰتَ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لَّوْ اَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهٗ مَعَهُ لَافْتَدَوْا ومأواهم جهنم وبئس المهاد